كما خدت القلب تاركني لمن اختصرها وخذني لك صار وصار إيا حبك عندي لا يمكن ولن أرض إنك غيرها حيا لا نموت كما خدت القلب Bikini liman, ikhtisar ha, uhdni lak sura u sata, ia lih puk k حاجة لا تقدر بيت من تحتي راحت نفسي من الشتوط ضيعيني ضحكتي أهل الوطن روعتي حبكت قصيدي في البيوت انت حاجة لا تقدر بيت Terima